ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا رَبَّهُ منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي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 ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشّر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أول الألباب أَفَمَنْحَقَ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْخِذُ مَنْ فِي النَّارِ؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار ووعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ما فَسَلَكَهُ ينابيع فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتره مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك ذكر لأول الألباب أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰنُورٌ مِنْ رَبِّهِ فويل للقاسي قلوبهم من ذكر الله أولئك في ظلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متشابها مثاني تقص شعر منه جلود الذين يخشون ربهم متشابها مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء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 أليس الله بعزيز في الانتقام؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أفَرَأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هنك شفاة ضر؟ إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمه أو أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون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 وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ أُخْرَاهَا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعا قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا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 قُلِ اللَّهُمَّ مَفَاتِحَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لافْتَدَوْا بِهِ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 وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ سُمَّلَتٌ صُرٌّ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ من قبل أي يأتيكم العذاب بعثته وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرت على ما فرّت في جن بالله وإن وإن كنت لمن الساخرين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 اعبود أيها الجاهلون ولقد أُوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فعبد وكم من الشاكرين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 انفخ في الصفور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ في اخرى فاذا هم قيام يوم ينفخون واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى حتى إذا جاؤها فتحت أبوابها وقال فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم؟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 قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرى حتى إذا جاءواها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام سلام عليكم طبة فادخلوها خالدين